Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu bi hadzal balad wa antahillu bi hadzal balad wa walidi wa ma walad لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدَ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدًا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ عَقَبَه وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما زامق ربه أو مسكينا زامت ربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة